قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا قيل المراد بالشيء هنا أعمال العباد أي أنه بعد قوله جزاء وفاق أي وفق أعمالهم بدون زيادة ولا نقص قال وقد أحصينا أعمالهم وكتبناها وهذا كقوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله أحصاه الله ونسوه واللفظ عام في كل شيء ويشهد له قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وبقدر فيه معنى الإحصاء وفي السنة حديث القلم المشهور وكقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وتقدم في سورة الجن قوله تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وهذه الآية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 قوله تعالى إن للمتقين مفازا يبينه بعده قول الله جل وعلا حدائق وأعنابا إلى قوله جزاء من ربك عطاء حسابا وقوله جل وعلا عطاء حسابا قال في حق الكفار جزاء وفاقا وفي حق المؤمنين قال عطاء حسابا ففي الأول بيان أن مجازاتهم وفق أعمالهم ولا يظلم ربك أحدا وفي الثاني بيان بأن هذا النعيم عطاء من الله وتفضل عليهم به من الأصل وهو المفاز المفسر في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ودخول الجنة ابتداء عطاء من الله كما في حديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. وقوله حساب فيه إشعار بأن تفاوت أهل الجنة في الجنة بالحساب ونتائج الأعمال. وقيل حساب بمعنى كفاية. حتى يقول كل واحد منهم حسبي حسبي أي كافيني. قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال صاحب التتمة اذابه الله تقدم للشيخ رحمه الله تعالى بيانه عند الكلام على قول الله جل وعلا من سورة الكهف وعرضوا على ربك صفا وقد ذكر ابن كثير لمعنى الروح هنا سبعة أقوال هي أرواح بني آدم أو بن آدم أنفسهم أو خلق من خلق الله على صور بني آدم ليسوا بملائكة ولا بشر ويأكلون ويشربون أو جبريل أو القرآن أو ملك عظيم بقدر جميع المخلوقات ونقلها الزمخشري وحكاها القرطبي وزاد ثامنا وهم حافظه على الملائكة وتوقف ابن جرير رحمه الله في ترجيح واحد منها والذي يشهد له القرآن بمثل هذا النص أنه جبريل عليه السلام كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أم، ففيه عطف الملائكة على الروح من باب عطف العام على الخاص وفي سورة القدر عطف الخاص على العام والله تعالى أعلم قوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال الزمخشري لشدة هول الموقف وهؤلاء وهم أكرم الخلق على الله وأقربهم إلى الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فغيرهم من الخلق من باب أولى وقال ابن كثير هو مثل قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومثله قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والواقع أن هذا كله مما يدل على أن ذلك اليوم لا سلطة ولا سلطان فيه لأحد قط حتى ولا بكلمة إلا ما أذن فيها كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قوله تعالى ذلك اليوم الحق هو يوم القيامة لاسم الإشارة وقد أشير إليه بالاسم الخاص بالبعيد ذلك بدلا من هذا مع قرب التكلم عنه ولكن إما لبعده زمانا عن زمن التحدث عنه وإما لبعد منزلته وعظم شأنه كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب وفي هذا عود على بدء في أول السورة وهو إذا كانوا يتساءلون مستغربين أو منكرين ليوم القيامة فإنهم سيعلمون حقا وها هو اليوم الحق لا لبس فيه ولا شك ليروه عين اليقين قوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا المآب المرجع كما تقدم مثله في قوله جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فإذا كان هذا اليوم كائنا حقا والناس فيه إما إلى جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا وإما إلى مفاز هو حدائق وأعناب فبعد هذا البيان فمن شاء تتخذ إلى ربّه سبيلاً يأوب به عند ربّه مأباً يرضاه لنفسه، ومن شاء هنا نص في التخير، ولكن المقام ليس مقام تخير، وإنما هو بمثابة قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها. فهو إلى التهديد أقرب كما أن فيه اعتبار مشيئة العبد فيما يسلك والله تعالى أعلم ويدل على التهديد ما جاء بعده قوله تعالى إن أنذرناكم عذابا قريبا وقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وهذا كله تحذير شديد وحث أكيد على السعي الحثيث لفعل الخير وطلب النجاه في ذلك اليوم الحق نسأل الله السلامه والعافيه قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قد بين جل وعلا نتيجة هذا النظر إما المسره به وإما الفزع منه كما في قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة النبأ. وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة النازعات فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته